قُلْ أَعُولُ بِرَبٍ فَنَقُّ مِنْ شَرِّ مَا فَنَقُّ وَمِنْ شَرِّ غَاتِقٍ إِذَا وَحَمُّ وَمِنْ شَرِّ مَفَّا فَائِفٍ عُقَدٍ وَمِنْ شَرِّ حَابِلٍ إِذَا عَسَهِ